القائمة على كل نفس أم يبارك لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في كل زمان ومكان قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في الآخرة ولهم العاقبه الحسنة وهي الجنة هذه الآية العظيمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أي الذين آمنوا بكل ما يجب عليهم الإيمان به وعملوا تصديقا لهذا الإيمان عملوا الأعمال الصالحة أولئك لهم حال طيبة وحسن مرجع وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة فلهم كمال الخير والطمأنينة ولهم الفرح والسرور ولهم النعيم الدائم ومن جملة ذلك شجرة طوبة التي في الجنة كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك فهو كاف في الدلالة على صدقك لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره قل لهم أيها الرسول الرحمن, الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي الذي لا معبود بحق غيره عليه توكلت في جميع أموري وإليه توبة وتأمل هذه الآية الجليلة كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أي كما أرسلنا الأنبياء من قبلك بوحينا واعطيناهم كتبنا ارسلناك بهذا القرآن إلى قوم قد مضت من قبلهم جماعات أرسلنا لهم رسلا فلست ببدع من الرسل حتى يستنكر قومك رسالتك ويطلب منك آيات مقترحة لإثباتها ولك بهم أسوة حسنة حين كذبتهم أقوامهم واستهزئت بهم في عدم الإجابة إلى آياتهم المقترحة فصبروا على ذلك وكما أوقعنا بأسنا بأولئك فليحذر قومك من حلول العذاب بهم وتأمل الايه الكريمه لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي أرسلناك يا محمد إلى قومك لتقرأ عليهم أعظم الآيات والمعجزات وهو القرآن الذي لست تقوله من تلقاء نفسك بل هو وحي أوحاه الله إليك ليهتدوا به ولم نرسلك لإجابة ما يقترحون من الآيات ليحصل لهم الاهتداء للحق وتأمل قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أي والحال أن قومك يجحدون ويكذبون بوحدانية الله وينكرون اسم الله الرحمن فلم يقابل رحمته التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك القرآن ليهتدوا به بالقبول والشكر والانقياد للحق بل قابلوها بالانكار والرد والاستمرار على الكفر والشرك قل هو ربي لا إله إلا هو أي انكفر هؤلاء الذين أرسلناك إليهم يا محمد بالرحمن فقل لهم الذي كفرتم به أنا مؤمن به ومقر ومؤترف له بالربوبية والألوهية فهو ربي الذي أوجدني ورباني بنعمه، لا أكفر إحسانه كما كفرتموه أنتم وهو الله الذي لا معبود بحق سواه عليه توكلت وإليه متاب أي على الله وحده اعتمدت في جميع أموري وإليه وحده مرجعي وأوبتي فلا أرجع في جميع شؤوني من عبادات وحاجات إلا إليه وهكذا الإنسان في هذه الدنيا يؤدي العبادة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى دواما ونجد هذا أيضا في سورة الفاتحة ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد طبعا هنا أفلم ييأس هنا ييأس بمعنى انتفاء الطمع وقطع الرجاء أما القارعة دفع الله عنا وعنكم القوارع أجمع قارعة إذاهية وسميت بذلك لأنها تقرع الناس وأصل قرع يدل على ضرب الشيء قال الأخوة في مرحل التفسير ولو كان من صفات كتاب الله ولو كان من صفات كتاب من كتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتستحيل انهارا معيون أو يقرأ على الموتى فيصير أحياء لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا اتقياء القلوب لكنهم جاهدون بل لله الأمر بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها أفلم يعلم المؤمنون بالله أن لو يشاء الله هدايه الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها لكنه لم يشاء ذلك ولا يزاد الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي ذاهية شديدة تقرعهم أو تنزل تلك الداه قريبا من دارهم. حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى وهي انتصار للقرآن الكريم وعد الإنسان أن يقف عند هذه الآيات ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به المتن أي ولو أن كتابا من الكتب السابقة التي أنزلها الله على رسله اشتمل على ما هو أكثر من الهدايه فكان مصدرا لإيجاد العجائب المحسوسة بحيث يقرأ على الجبال فتتزحزه عن أماكنها أو على الأرض فتتصدع وتنشق أو على الموتى في قبورهم فيسمعون الكلام ويجيبونه لكان هذا القرآن الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو المتصف بذلك دون غيره من الكتب أو هو أولى منها بذلك فكيف تقترحون آية غيره ثم إنه لم يكن ثم كتاب إلهي كذلك إذا هذا القرآن الكريم هو أعظم الكتب ثم قال بل لله الأمر جميعا أي ليس ذلك من شأن الكتب الإلهية فذلك كله إلى الله وبيده وحده فمرجع الأمور كلها إليه ما شاء كان وما لم يشاء. لم يكن يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق العجائب ان شاء وليس ذلك إلى غيره افلم يئس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أي افلم يعلم المؤمنون أن لو يشاء الله لهدى الناس كلهم إلى الايمان به من غير ايجاد آية فالله تعالى قادر على هدايتهم جميعا ولكنه أراد أن يمتحن العباد وأن يختبرهم وربنا جل جلاله بيده الهداية سبحانه وتعالى ويدفع الظلالة عن من شاء ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد استهزئ برسلا من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب هذه الآية الكريمة ولست أول رسول كذب به قومه وسخروا منه فقد استهزات أمم من قبلك أيها الرسول برسول برسولها وكدبوا بهم فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم غير مهلتهم ثم اخذتهم بعد الإماه بصنوف العذاب فكيف رأيت عقاب لهم لقد كان عقابا شديدا والنعود إلى قوله تعالى افلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فربنا بيده كل شيء ثم قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أي لا يزال الكفار تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكريب داهية تفجأهم ونازلة شديدة تنزل بهم وبلاء وعذاب أو تحل قريبا من دارهم أي أو تقع هذه القارع قريبا من ديارهم فيفزعون منها ويصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم وهم مصرون على كفرهم حتى يأتي وعد الله أي حتى يأتي وعد الله هو موتهم أو قيام الساعة عليهم فإذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة إِنَّ الله لا يخلف الْمِعَادِ أي إن الله لا ينقض وعده وكل ما وعد الله به فهو كائن لا محال ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أي إن يستهزئ بك هؤلاء المشركون من قومك يا محمد فاصبر على أداهم فلست أول رسول كذب وعودي فقد استهزأ الكفار برسل الذين أرسلتهم من قبلك فأمهلت أولئك الكفار مدة ثم أحللت عليهم عذابي حين أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف كان عقاب أي فانظر يا محمد كيف كان عقابي الشديد لأولئك الكافرين ألم أدقهم ألم أليم العذاب وأجعلهم عبرة وعظة فليعتبر كفار قومك بذلك وليحذر من نقمتي وعذابي ولا يغفر بإمهالي ثم قال ربنا جل جلاله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وتأمل هنا كم انها من آية عظيمه والإنسان في حياته تمره أشياء تفكر بها وأشياء يتخوف منها وأمراض وآلام لكن يعلم أن القائم هو الله سبحانه وتعالى أثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ام بظاهر من القول؟ بل زينا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد يقول أخو في مركز التفسير اثمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على اعمالها اولى ان يعبد طبعا هكذا قال ربنا جل جلاله قائم على كل نفس بأعمالها وقائم على كل نفس بالإنعام عليها وبمدها بما تحتاج من أمور الحياة انظر إلى الكليتين وانظر إلى القلب وانظر إلى الأجهزة التي في جسم الإنسان من الذي يحركها؟ يتوقف عند الإنسان شيء ذهب إلى طيب له الشيء الفلان توقف صار لا ينتج من الذي ينتجه؟ فعلى الإنسان تفكر بهذا الإنعام وعليه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى قبل أن يحرم من الشيء ثم يذهب يقولها الطبيب لديك شيء توقف لديك شيء توقف أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي نعيد يعني أقرأ كلامهم يقول أمن هذه الاصنام التي لا حق لها أن تعبد وقد جعلها الكفار الشركاء لله ظلما وزورا قل لهم أيها الرسول سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعوكم أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله وصرفهم عن سبيل طشاد والهداية ومن يضلل الله عن سبيل طشاد فليس له من هاد يهديه اللهم اهدنا في من هديت يا اخواني قفوا عند هذه الايه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اي افالله القائم على شؤون جميع عباده ومن ذلك ارزاقهم العالم بهم وباحوالهم الرقيب على ما يكسبونه من أعمال الحافظ لها والمجاز عليها خيرا وشر كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر كلا ليس الأمر كذلك وجعلوا لله شركاء قل سموهم أي الله هو القام بأرزاق هؤلاء المشركين والمذبر لأمورهم والرقيب الحافظ عليهم أعمالهم ومع ذلك جعلوا لله شركاء من خلقه يعبدونهم معهم قل يا محمد لأولئك الكفار سموا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة الله بالاسماء التي يستحقونها هل هي خالقة رازقه محية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضر ولا نفع فإذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم فما يسمونهم إلا بما يعلمون أن تلك الأسماء لهم حقيقة كحجر وخشب وكوكب وأمثالها أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي أم أن الأمر أيها المشركون أنكم تخبرون الله بأن معه شركاء في الأرض وهو لا يعلم بذلك وما لا يعلم عالم الغيب والشهادة أنه موجود فباطل ولو كان موجودا لعلمه أم بظاهر من القول أي أم, أي أم الأمر أنكم ادعيتم لله شركاء بمجرد ظواهر أقوالكم التي لا حقيقة لها وإنما هي ظن وكذب وباطل بل زين للذين كفروا مكرهم أي ليس لله شريك في السماوات ولا في الأرض ولكن زين للمشركين كفرهم وشركهم وكذبهم على الله وصدوا عن السبيل أي وصرفوا لكفرهم بالله عن طريق الإيمان المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته ومن يضلل الله فما له من هاد أي ومن يضلله الله عن طريق الحق ويخضله عن اتباعه فلا أحد يوفقه إلى الخير وهكذا الإنسان إذا انحرف لا هادئ له لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين والعذاب الآخر الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا لما فيها من الشدة والدوام الذي لا ينقطع، وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة وتأملوا في هذه الآية لهم عذاب في الحياة الدنيا اي أي لهؤلاء الكفار عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي والمصائب والأمراض والأفاة، ولا عذاب الآخرة أشق، ولا الآخرة أشد، ولا عذابهم في الدار الآخرة أشد وأغلظ من عذابهم في الدنيا، وما لهم من الله من واق أي وما لهؤلاء الكافرين من أحد يقيهم ويمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات اولا إن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية وليس لاستنزال الآيات فذاك أمر الله تعالى فذاك أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف شاء تسليه الله تعالى للنبي وإحاطته علما أن ما يسره معه المشركون من ضرق التكذيب يعني واجهه أنبياء سابقون يصل الشيطان في اضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والإفساد. هذه فوائد وثمة فوائد أخرى. أولا كما أن الذنوب سبب لكل بلاء وشر في الدنيا والأخرة فالحسنات لها آثارها النافعة في القلوب والأبدان والأموال ثانيا ربنا جل جلاله هو المحيط بأحوال النفوس جليها وخفيها ثالثا كما أن الإنسان يكسب الحسنات فهو يقترف السيئات وجاء كل ذلك باسم الكسب هو قائما على كل نفس بما كسبت ليتفكر الإنسان فيما يكسبه من خير وشر وما يترتب على الكسب في الجزاء ولأجل أن يجتهد المرء على فعل الطاعات والبعد عن المحرمات يعني ينبغي الإنسان أن لا يكتسب إلا الخير وأن لا يعب بالشر أبدا رابعا الكون كله قائم بالله تعالى وجودا وعدما وإمدادا وإعدادا ولو أن ربنا تخلى عن هذا الكون لحظة واحدة لصار عدما خامسا عذاب الآخرة أشد وأشق بسبب القوة والشد وبسبب شثرة الأنواع ولعدم وجود راحة ولا استراحه وبسبب دوام العذاب وعدم الانقطاع وطول الأمد نسأل الله العفو والسلام في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته